بسم الله الرحمن الرحيم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اصقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان بِذَاتِ أَوْحانها يَوْمَئِذٍ يَظْهَرُ النَّاسُ أَشْتاً لِيَرَوْا أَعْمَالَهُمْ فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ